أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيل ممن خلق الأرض السماوات العلو الرحمن وعلى العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِنْ تَجَرَّبِ الْقَوْلَ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السَّرْعَ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَأَلَأْتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ نَّعْلَمُ آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ فَلَمَّا تَهَنَّدَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنعَضُكَ فَخْلَعَنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوادي المُقَدَّسِ تُهَا وَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُزْهَقَ كُلُّ نَفْسٍ بما تسعى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 وَجَعَل لِي وَزِيرًا مِن أَهْلِهَا عُرُونَ أَخِشْ دُبِيهِ أَزْرِي وَأَشْرِكُمْ فِيهِ أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَبْصِيرًا قَالَ قَدْ أُوْتِيْتَ سُؤَالَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَ النَّعْلَ إِلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أني قضي في التابوت فقضي فيه في اليم فألقيه اليم بالساحل يأخذ وعدو لي وعدو الله والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذا تمشي أختك فتقول هل أدل على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقرعنها ولا تحزن وقتلت نفسها فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلا سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخبك بآياتي ولا تنيأ في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طاغا فقل لا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها شبلا وأنزل من السماء ماء فاخرجنا به فأخرجنا به أزواج من نبات شتى كله ورعه أنعامكم من نفي ذلك إلى آيات الليول النهار منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد عرينا مؤآياتنا كلها فكذب وأبا قال أجتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلا نأتيك بسحر مثلي فجعل بيننا وبينك موعد لا نخلفه نحن ولا أنت ما كان سوى قال ما وعدهكم يوم الزينة وأن يحشر الناس الضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيصحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم واسروا النجوى قالوا إن هذا لنساحران يريدا لأن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى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 فضرب لهم طريقا في البحر بس لا تخاف ضركا ولا تخشى فاتبعهم فرعون بجروذي فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما أدى يا بني سرائيل قد جاءناكم من عدوكم الطور الأيمن ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلن عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتن قومك من بعدك وضله مسامري فرجع نوسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أن أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي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 ولقد قال لهم هاروم من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هاروم ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعني أفاصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسيه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 وكذلك أنزلناه القرآن عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرّفنا فيه من الوعد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعال الله الملك الحق ولا تعدل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسيها ولم نجد له عزما وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَعَ إِنَّكَ أَلَّا تَجْوَعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّ لا تَفْنَوْا فِيهَا وَلاَ تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ اللَّهِ أَبَلاَ فَأَتَى لَهُ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَافَقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ ربه فتاب عليه وهدا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 قال كذلك تتكى آياتنا فنسيتا وكذلك اليوم توسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها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 ورزق ربك خيره آباقا وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوا وقالوا لو لا يأتينا بآية من ربه أو لم تأتهم بينتنا في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم عذابا من قبله قالوا ربنا لهلا أرسلت إلىنا رسولا